المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة كتاب مختص من هذه القاسة دي والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له القلب يفرغ من غير الحاجة اللي هو فيها اللي هي الصلاة يعني والقراءة اللي بيقرأ فيها او الرقوع او السجود او الذكر اللي بيقوله نحو هذا وسبب ذلك الهمة فانه متى اهمك امر حضر قلبك ضرورة انما امر مش مهم او تلاك قاعد امكك عمال يروح ويجي ويدور فيه افلاك الامور الاخرى اللي تشغلك انما لو مهتم اوي هتلاقيك مركز جدا فانه متى اهمك امر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة يبقى أنت مهتم بالصلاة وتترك الدنيا وراء ظهرك وتترك كل الأمور الدنيا والدين وكل حاج وتهتم بالصلاة وما يكون فيها وأحوالها والذكر فيها وانصرف الهمة يقوى, يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته يبقى قلة الزهد وضعف الإيمان وضعف اليقيم والجاهل برضو مش عارف بتقول إيه وقلة الخشوع كل ده أسباب ولكن طبعا الكتاب ده مختصر زي أنتم عارفين والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى فينبغي صرف الزهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها يبقى دفع الخواطر الشاغلة والاهتمام بالمعنى الذي تقرأه مش بتقرأه خلاص اي كلامه خلاص يعني منتش عارف معناه ايه ولا متذكره ولا متدبره والمواد اما ظاهرة وهو ما يشغل السمع والبصر يبقى قدامك السجادة منقوشة ولا فيه صورة على الحيطة ولا مشغول باللي بتسمعه من جنبك ولا كده واما باطنة وهي اشد كمن تشعبت به الهموم في اودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنيه غض البصر لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع سجوده والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة وأن لا يترك عندهما يشغل حسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنبجانية بيقول بكسر الباء ويروى بفتحها كساء منسوب إلى منبج بكسر الباء مدينة من أعمال حلب يعني من ضواحي حلب وفتحت فيه النسب الباق يعني فتحت مش, مش البلد اللي فتحت وقيل الى موضع اسمه انبجان في الصحيحين لما صلى في خميصه لما صلى في أن بجانية فيها أع... لها أعلام نزعها وقال إنها الهت آنف عن صلاتي وإن كان من المواد البطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي علة خفيفة دواء خفيفة ولم تتمكن عايز دواء قوي والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة ومثل ذلك مثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشويش عليه وفي يده قضيب يطيرها به فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها فقيل له هذا شيء لا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة ثم يرفع التتمية وخلاص <تصفيق> قاله يستحب الطالب العلم أنه يحفظ في الأماكن المغلقة في الغرف ما يعودش تحت الأشجار وشواطئ الأنهار بأنه أصوات وحاجات وحاجات ماشية ورياحة يعني هينشغل ما يعرفش يحفظ مايركزش يقعد في مكان كده فاضي ويبقى وشه في الحيطة علشان ماينشغلش كمان باللي في الغرف خلي المكتب وشه للحيطة بس مرسوم عليها فكذلك شجرة الشهوة إذا تشعبت وتفرقت أغصانها إن جذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقدار فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع وتعد تدفع ما بندفعش وسبب هذه الشهوة التي تجلب هذه الأفكار حب الدنيا يبقى حب الدنيا يجيب شهوات والشهوات تأتي وتدفعها مهما تدفع الأفكار والشهوات موجودة أترجع تاني قيل العامر بن قيسن رحمه الله هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة فقال لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أمين من أجد هذا يظهر ناقص أن ولا حاجة من أن أجد هذا تختلف فيه الأسنة يعني إيه الأسنة أسنة الرماح يعني يعني يقتل يضرب الرماح يحب إليه من أنه يحصل له كده لأن صلاته هتروح ولما صلاته هتروح يبقى معظم ثوابه وديانته وصلاحه هيروح لأن الصلاة صلاح واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب وزواله بالكليات عزيز فينبغي الاجتهاد في الممكن منه والله الموفق المعين يبقى هنا المعنى بيقول المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة المعنى الأول حضور القلب والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام والمعنى الثالث التعظيم لله والهيبة وذلك يتولد من شيئين معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين لاستكاناته والخشوع من ذلك الرجاء فإنه زائد على الخوف فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته ولا يرجو بره والمصلي ينبي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب بديه أربع حاجته طبعا تعظيم ربنا يعني إن وصلت إليه فده من أعظمها بذاك الله خير أن شيخان على القراءة من كتاب مختصة من هذه القصدين ولكن نرجو المداومة وبعدين حرف كده رمز مش عارف إيه هو زي ملا نهاية أو حاجة زي كده عرفش قصد يعني نحن نقرأ إلى ملا نهاية ولا شخ... ش... اشتريت شقة وطلب مني وطلب مني دفع مبلغ للصيانة وعندما استفسرت قالوا لي انها توضع في وديعة بنكية لانه يصرف منها على كامل العقار قال يجوز دفع هذا المبلغ فتح اذا كان بنك فيصل يعني يبقى احسن من غيره يعني يبقى الامر فيه يعني طبعا يحتمل يعني يحتمل وإن كان ما عنديش قطع به طيب فتح وليدي حساب بنك في بلدة أجنبية وشرط أنه في حالة وفاته تقسم ماله على أبنائه بنسبة هو محددها مع البنك فاليجوز ذلك لا وصية لوارث إنما توزع بنسبة الميراث ماشي إن لما على مزاجه هو لا, لا تجوز إلا إن رضي الورثة لو هم يعني رضوا بهذه القسمة فلا أحلوا والدهم وإلا فلهم أن يأخذوا نصيبهم الذي فرضاه الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد معلق آل وصحبه أجمعين الصحي بتاع الهندسه خصوصا يعني ولا عموما متاخر يعني هنحتاج نعرف مبرره التأمين حلال ولكن تصرفهم بالاستثمار في الأشياء المحرمة حرام يعني التأمين في أصله حلال لأنه تكافل أنا بقى تفعله حد حصله حاجة بنتديله إنما كونهم ياخدوا الفلوس بقى ويشغلوها في حاجات مش كويسة ده بقى المنع من هذا الوجه يعني ها؟ ده مش ممكن ده اكتشف ده الخونه هيعملوا كما يحول بيننا وبين معاصي اقسمنا لطاعتك كما تبلغنا به جنتك اقسم لنا ان اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتاعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل سألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا والحمد لله رب العالمين وصل الله على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله الأخوات برضو يمتحنوا معنا مضى قاية في درس اللي قولناه النهارده الدروس اللي قولناها النهارده تمتحنوا فيها المره الجايه وطبعا هنراعي اللي هم جايين جداد وكده بس تمتحنوا وتحاولوا توظبوا لو حاجه مش فاهمينها ولا تبعتوا لي الاسئله اللي انتم عاوزينها وانا جاوبها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك